لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أنكم أجمعين قالوا إننا إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا رَبّنَا ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قَابِلَ أَن تَأْتِيَنا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ سَرَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يُكَفِّرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من السمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وَلَمَّا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع بِمَا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل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 وَذَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَتَوَلَّى قَوْمِي يَعْقُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى عَلِّمَنَا قال إنكم قوم تجهلون إن أولئك متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين وَإِذَا أَجَئْنَاكُم مِنْ آلِ فِرْعَونَ يَزُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَب عَظِيمٌ عشر كان عشر كيتو دوليا اللي حدا نادو كونا كميديا عشردي انو سعودي كونا سافتنا تفسيرك قراءه كريمك شن هي اللواتن ايات ودك كودن هي ايات 119 يتدبوك باللوانايا كما من سوره العرف ايات بقول افرتني يكون وكوي هي من سوره نفسها مثل سوره العرف جميله عشر كي كور ياي يوتوس وخيرا ياي وحائنا دم بيساي يضوي سحرائها إما ملك الفرعون يكُن ولا لسأروري ياي يجي النبي موسى الله يشوه ياي مالنتنا اي أيدها وقتنا وبرعناها كل كي قبت يمادنا أيتفاقيا لقلام فرعون إن لنا لأجل إن كنا نحن الغالبين هو جوابي قال نعم هذا الجد بعد وحانا وحان هذا الجد كإذن در وإنكم لمن المقربين إذنك أكثيد جوجا يا لثريا يلبطن قن aisan مر كان النبي الله موسى أيكوسه جاس الأذقة مر كي يجلس كالجلال قالوا يا موسى إما أن تلقيا وإما أن نكون نحن الملقين موسى ما لا هرطى وجيز هذا موجنايا بدا ما لا جلايا مثلا نجا هرت كو ريناينا حلكا تقدير بي بي حيانيه نبي الله موسى يجب كيري القو وحال ودالين كديكا حدي ونبي الله موسى رسول حقا اشوقا وعيني منك وتا سحر انو ياهي سحرنا انو باطل ياهي وحا ما خذا نبي موسى لوقف كرايا سحر سمايا مو للحكمة التالية سبع سبابات هو هو ينبو اويري هورتا اذنك قوى الرأي إساقى النبي الله موسيق إثنين النبي حقايا وحسن معجزيهين قوى النقال أيهين باضل دافع أيام سحرهم بنانين وقال لما أنا أي وطن اذنك موجيه لأسباب ثلاث كوه اويري هدئي ايباتيه قليه قولي قالوا يا موسى إما أن تلغيه وإما أن نكون نحن الملغي ما أداكوه رأينا يا هوسى ما سأناكوه رأينا مجاملاهان مشاوه كجيرتا قفي كتئ قريا والاكئ قلي وهالجزاو الإحسان إلى الحسان كل كأنه إحسان قيمة أيو إيقا إلا جيدين كيالا وامد كامد كدر محاول نبو مصوحه بإنه قوليسان شكنا وغا مجلو يذان الله لا مرك سبحان ايه سبحانه وعزه وجل والنبي موسى دير اي قال فرعون النبي موسى في العوافي يقيني اكيد سو كو سوغري دركو كو سو كوراي و يقاني جبروتك فرعون كجيا خبنا إننا نخاف أن يفرط علينا او يدغ من قررها انو غوميشا ديو غانثي مي ماي كل كانو كي بني غسي قادو ان ايغو تعديان كيابره و خايبا إنني معكم أسمعوا وارا أبسيدي ومساموجي وأن لقعنا انتقال الله تخافا إنني معكم أسمعوا وارا فرعوه حقوات لا أنا مغلايا أحسامينا أرض أرد ما شكت وحلقوصوا الدرجارمي أنتما ومن تبعكم الغالب لفدينا الموسيح هارونا أولا له لباد الرسول لباد النبي إيا إنتاين الرعضة اي يا غوبي يا غانيو اف يا ديما بقوه كاني كل كقول كا بو غبي مركا تقول هبتنا وحي والبارك وما اذا صاد رد انه وهر مريي وحا لبد انا كدئين حكمةان الله موسى وكور يا غوب كون منكي اون قواد ودي باللباب ايو لما عافي مالين شي وي لكن ديسوقي لو دايي لا داواي وحده ايان لا هارين و خودي مودييه مركو حنا حماسه كوداغالغلين ايغاو دو قديغينايا باذن فيرعونا لن نحن الغالب كلما انت النقات كانينا هنا اي حماسه كوداغالغلين و خودينا لبادييه ان اي شديبه ما انا شك ولا ما كل كان نبي الله موسى و ربي خوفته ان اي حق يا باد الكهجاجا ملكا واحدا كدونتا واحد اعترافا او سجودا يقبوا غوريا ملكا ألقوا فلما ألقوا سحروا أعينا الناس وحضرك تهددها الكودة إنوسان كبضنين ما ينبدلين أولئي حركاء إليه مدن قبض إن أسهنا ألتعي حارقنا حرياكا ما ينبدلين زيبا غضاين مريا ما يسنوا بنا قرعنا نواكوا إليه تذكيبا إنها كخل دمي يخيلوا إليهم من سعرهم أنها تضع كل كام مره هندد كوكو اي حق اقدم اي بدل اما اخي نبي موسى حقيقة بييشو بدا شيء تصرفات نواسمايش ودركي دونتا نوشي نوشي نوشي اي يقولوا هذه نو نو ما لكن اخي موسى موزال رينتي نغطي اي يقولوا هذه لخ لخوي ما منك انه ين وحان سيراه اي تعجزه من الله الكاتين مريناي قال تعالى وأوحينا محنو شجني إلى موسى أول بالل سعدي ولا يري الله تخاف إنني معكما أسمع واره كل كمرك يقوضه دي موجيه حبايا نمنكي أدنيني أيها يبيري وأوحينا محنو شجني وحيه وأنع الأمل خفي كل خير بموسى وشجاي إنت قرأت جوبت لك يومك ما أوجى ثلاثة هوسادون موسى وكسعدا وأوحينا وحنوشجن إلى موسى نبي وحنوش موسى وحنوشجن إبيرى أن ألقي أمر إبود موسى دورك لي أساكوسان إنتو بع الله فرسوق لكما لاين ولده أشمرك إيش قديساي إحلق أي موسى وعر مركي دال نقطه بري وأول با أش دقل فإذا هي حياة تسعة مرك أش حلق نقطي فلما رآها كأنها جان ولا مددلا ولم يعقد موسى انتو عرين نفلول اوشي اللي يا ابو اسكفر لي وان لعنى. اقبل ولا تخف انك من الامني خدها ولا تخف سنعيدها سيرتالولا قبتان ماها قبتان كون ريسيو اذا ذلك انو بقى المعنى اوش الله قبتان اوشبلك بكريتان اللي يري فاذا هي أوسي تلقف وحي لغلق تلقف وغيرك له ويبدأ ألوه ما يافكون حركيه يوليه أي قد أي مريان زيب غرهين زيب زي مريان أي أي لنجي ونوان لما ذي كله فوقع الحق حق يواصق نادي ففت وظهر وعلى موسى وباطلة ما كانوا يعملوا بحي لغوا باباي بابا إلا تضباتن كي عرب تضباتن كي ولد أفر كي يا وحى واحد كوجبناه وفعوان يدتك ييها بطلا واحد باباي ما وحى أي كانوا سحراذا نخلين يعملون فوق السماء فغلبو فعوني رجيس واللجرائي هنالك قبته الغدة قال لهم أيال له جرائي وانقلبوا فعوني رجيس كجدوم قبتي ساقينا يجوز تفك بعي ما كان له لغتا كلامي او لغبا بيي ديما تسوين يا حسيما كرعدي كل كوا حتا اوغدارن و انقي يا سحره فلم فلويالك امام باكو دغاي انقي يا مجول باللوبيناي من الله با لغا خيداي امام باكو لاي با دلكي فاي كرتين كل كوا وجي انوك لاتيفسدين انقي يا سحره فلم فلويالك ذي ساجدين ان يقول ايباو سجوداية اي يوجيق ذلك بيقان افكا ما حيكاية هذين قالوا امنى بخب العالمين خب موسى وهارون وحن موسى اللي يمد سحر ماها شقبني ادمنا ماها وارنوين ومعجزا قالوا امنى بخب العالمين خب العالمين مقعني ايباكو مقعابه ومقع مركو موسى يمد ويري يا فرعون اني رسول من خب العالمين كل رب العالمين ان في عم با لو با رب ماها وحرب العالمين عالمنا وما في والله الى ما هاني اوم اليك اي عالم لاجدا كل كانك سدو ودنياي اعكابوري ايه انت ايه ما مولايا يا رب يا كل رب العالمين باي شو جريو مرش رب العالمين جوفته قال كباللا بنايو وهاه او جوه موسى هارون كليه وهاه جوفته جوهو دنگاله رب العالمين من يرنا kolka asar rabbi waxa markaa hore loo aanayay muuse iyo harun khab ulalam baan ku minay aha rabbi muusa warun khab jayharun ya muusa ka suudaan inta kala fir'aawn baa ruba ay go'nte joogto ondha kolka rabbi gaasan rumayni afkana erayganay ka إنا إلى خدنا أولنا خبوا العالمين بها وأوركى موسى لقى مغلي خبى موسى وهارون بوها ما كانت من موسى إسكلافه هارون إسكلافه عالمنا إسكلافه يقيبى يسوى ضيفي إنا إلى خبنا من قلوبه كل كو سويدين جنسوا إذن لا إنا الله سد ما قبنا خبى كنا كنا بوصل كل شيء إيمان كرنطة أواك دونينا لم تبادي الله إذا أمركو إيمان هناك وجيره لكن هذا غير الله تحقلني إذا أتكبق إذا أحمده إيمان كرنطة وحا فرعون لغيري سنكي ساعر الله صبي فاقض ما أنت قابل إنما تقضي هذه العياة الدنيا إننا أمنى بحبنا ليغفر لنا خطايانا ثم أفرعتنا عليه من الصغر والله خير وأبغى وحا أطا إلا ماركا لغيري وحا كستثمه. قولك الله وجهي بلا كل هذاي لا والله إنك يحجدي وافقوا جباي خجوا مذاح قوتي إلا جسوا أروية بقرتويلا أسكوا جبنا أيه خجينا وحاجي مرن لحب القل آكل آقف موسى قوتي كر قدر إلهي سبحان هذه الإيمان أيه قال إني من كهائن كلفتنا مسلمين كلفتنا مسلمين كل قولك الله تجعلني قحين وحنو شجني إلى موسى نبي موسى أنا الغموس ذو الكبد أصاكم شادة فإذا عطوني هي أشي تلقفه وهي تقدر أدن جسي ما سحرك أي يفكون جديا فوضع الحب حقي سجنا وبظلة باب ما سحرك أي كانوا هنجريا يعملونك قوة مالية فغلبوا فرعون يرقص لجأتك هناك عليك قبضي اللقند قال ماي باللقاء هذاي كل يوم ديفي يكون نحذين وقابضي الوجود دع على ماي أيك كد دول من سائرين يبغوا دفكو بحد الليلين ووقي يا صحراء كون دللكو مجرى فلا فلا لو ساجيدي ولا هذي ساجدي يبغو رب جوين وسجودا يقالوا أفكو حي كي رهن امننا رميني برب العالمين وكم رب الجلاء ابوري ايانو رميني أنا رب موسى موسى ربك جيس يبغو حارون والرب يجعل أهبان روماينا كل كي أفي أدميش كذلذ أدمينا كالسجود أفينا إبر الله قيمك كل الواقع في عون دقيس النعديش تبالي إنه ياج هل كانت كثر مدونة والعين الموصى رمي سألوا إذن إدمين إمان يذهب وقع مرخطأ إمان مركي إلى وين واحد كوكو قلادو نعبد هذا من رب عن تاج أو أحكي وين ما مركب إلا أنه مأمول أيوه أنه في فصحين بوهيري فصح وحلوك الأمر قاطع خولها عادقة أما إيمان من مخلوق باكسه قوله فقالني ما كبضت قال فرعون فرعوح يري أمانتم واحد رميتين به موسى قبل أن أجنب فصح يقول لكم إذنك أنه إذن إذن مياد موسى رميتين إن هذا فمياد موسى رميتين إيا الصلاة كولك ورب أهو القشر اينو ناري تتقنبي موسلو هيغي بني اسرائيل بيدرا شاهانا ااين كيف ديقو حنا قونين اذن فرعون سياسي وان نحكون هيا وركيو بدل ووحو يري اذنك يا موسى سلاث سلغاشين وحاينو غوتو هسيسين كان اسرار معجزان اسم امي بوي الموديو دم فلمرتان كل كا حكون كا ايغا قادان دونيدنا اي قبصته في إجزة فرعونا إننا لن نحن الغالبون وصدي وحوح كؤرة أستاكي لكتان يا ربنا أستاكي يا شان ماركي دم بوحو يري إنه لكبيركم أول بيستكي إذن صوب كل قل كهوغا إبتدايا يؤذن بري إثنى السبريور عيارك إنه لكبيركم الذي علمكم سعر قل كدن كأسو بولي إن هذا وحاق ثميسان لمكر القلوي مكرتموه قد كشر في المدينة بلد كان مصر هي ذات كونول عصير قاروس أميزين قسّد كنا وعول لتخرجوا إن أتقبل حساب يا موسى منها مجالدة أهلها خيرها كل شيء وقفت أنجرة كيغا أردام مركزين في بانزاتن فسوف تبدأ يا تعلمون أجان دانتان وحنذن قصمايو وحي الله ما جنا وعجوجلينا يجي ما بوسن غير واكن لا قط عننا وحنجرجرة أيديكم قام يالكنا يا وأرجلكم لوجالكنا من خلاف إصدام مر عن تمدج يا لقط بده عنقينا يا كل كلاهنس كدنا هاي بانقفك بوجهها يا ثم كك هذا المر كان قامها بقوله أيان لا وصل لفنكم إذن جل دل يا أجمعين السادة تيه وسيارو يا تدوباتكنا الوحفلة يومكوا لنا كل كأدب نف بعدهن حنون يا اون يا باهي سيدان ماركو أقول جوابك جوابك اللوحي لأسيد الله حقيري قالوا وحيرا إننا أنك ساد شيئا ماركادي أشي ونحن نحن نحن وعد من الله يوحد المامي سانا وعد من أحد نولانا يانا مالك وصدق الله في قوله كل نفس زائقة الموت كل شيء حالك كل من عليها فال إظهر يسا مالك كلك غيري لحظ مالها افغي مانتا دينتا ككلنا برود ما إنك انك ميتون وانهم ميت وما جعلنا لبشر من قبلك الغرده اف اموتهم هم الخالدون عذلة مصير بمتا عمل كل كجري اجا جوجلين مر اي وحياب يا نادل مصيركم وحونا قندونه حداب بما تم معاك ادم بيه ايمان يا عمر صالح ام كل عيله بسدوني لكفر يا معاصي طالكم بعدي سي كل عديد قالوا حي اهل إنا أنك إلى ربنا لكسر موسيح هارو الناش أنك ربه النابور طيبان منقلمونا وقدرومينا وحيث المامن كولك دلك الذي لي إلى محكمة الإساريه مدفر قليم باجرة إلى وحمكها الليين أدوامي وحمكها الليين المية وحنودي ليسا صويان إبر رمين أيماه صوينا المصر رمين أيماه صوينا الحق يا قونسا مرهض ان انغو قوساتكن ذنبي كلا النوعين ابل بنكوكم لا يجير شرفو كيري شرفو وحياه وما تنقمو ما كهانيث منا حق نك الا ان امننا الى ما هانا وعكره في ربنا اسي يا غنتي اي بسو دجي موسى مشغل بوكلا ولو تو دجي الله سد اوك دجي موسى نكو تاغير اذا ومعجزه من الله عز وجل مخلوق وشككم له بآيات خبرنا خبرنا آيات كي إن الروماني أيوم بعد نقول قصايد بنبكرا منوها إذا حلود اللي مجرى وحد دعني مجرى كيفن قال <سؤال> لي مجرى لما قرتي بان الروماني جاءتنا آية إيه بينا تجيبان الروماني كيف كلامين كل كم هذا آية إيه بقرومايزن هدناه أدمانه علم قبنو تبادل الله يلا هذله يبقى قال لي مريديد أي كل إنسان دون يا ايو يا يا رب فرع الله مغليسه ونوغو كو دينايو انو لوغي يا غعمه نغا غورو كو دربي نوغو مسمارو دونايا فلاه ان ندبو نوقو نوغو سليمان باريا ذا قيني غدار نوول دال مله جاري نلا حكومه عايشو لكن ايمان دونيد اني كغا بخان ايي دونايا ربنا يا ربنا خبجينا بورتو ليكابخي موسى يا مش ان الى ربنا بايات ربنا خبنا أفريخ علينا ما كان الله يتوسخ خيره إيمان كذيبا وينالي الله يتوسخ خيره خبنا يا ربنا أن نجرب جنو أفريخ صوب علينا كركنا جر صبرا طلق ملعون كان هذون جرجرايو الله وحاس طلقنايل أنو كحمله وتوفنا الله النفط النجع مسلمي أنو هذه باكو غانز النفط النجع تكتو شيخ موسى رجل شو ولا فريج في عصبي موجي الله كبريًا بالله عليه كل كي جزك اللهم حري إن من شرتي جعما جريدي اللهم بالله كهربان النفط اللي قاعد كل كميت جعما جمينا ما حنوم صمار كل دعاءه أمي جعماها كجرايو قاميتي جع ما يدنا ما حنوم صدو ما اللي جرح بمايتهم إلى ما ما صدو سيد اللهم لاي إمرأة في العو يلا بعماية اللوحة كحرن إلى مركب بريضي أرسه ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين إيلا نفتعل لقاء قبطي سدي حبيب النجار وقال إسنا الجندا اللقالي أسجندا كاسوهدلي كل سدي بين من كان كل عدي حلقا سيأرنتي كوكباكباوذي قال فرعون وحويري أأمنتم وحط رميسان به موسى قبل أن آذن إنتان أنفسح نورتاد <تصفيق> لكم إذنك إن هذا هو حط رميسان لمخلوم حقروي ما كرتموه أتقوا في المدينة مجالد أن تكونوا لتخرجوا أنا قبل عزام منها من مجالد أهلها نفسا دجانا كسرتانه إذن كارو كدام بعدون أيضا مصوفا دبذا تعلمون تعلمون أجاندان ما ينالكم مني حاجة يوحى إذن كذارة أو قطعنا وحنجردونا أيديكم على الكيمياء وارجلكم تغيينا من خلاف النظام ثم كجدالنا. لا أصلي بينكم وأحنا إذا كنا كو وين دونا إذا قريو مصماري دونا دربي أجمعين دمانتي قالوا وحير هذا إنها نجا إلى ربنا خديجنا يان من قلبه وجدوا مينا خلقانو لمنه إلى هكينا أزال جد يدم في دافي يجنن كسر جينا قبل أمبانا دمني كيف لنا لو مديلين أنا قال لي واحد نقوم مكتئ سباد يبور ميسان آيات كيس ووكان سنتين مصور عدن اريدو مركاي نوعاتاي شرفوي وما تنقيمو قنصن ويسي أنا إنا من حقا نaga إلا نامنا إنا نن حميني ما هانا واحكار بآياتي ربنا أن ربنا ربكانا آياتي الكيسي نبي الله موسى لقو أيني أي من حميني لما قورتي أي جاءتنا آيادو نوتيمي إلا هاي مركاتو المنجدو قفقا مرحلة مركو جوغة جيريدا ومستجاد ربنا يا ربنا اننا ربك انو افرغ علينا كر كنغا صبرن دلغات وتوفنا وفنا نفتننا غا مسلمين انغو اديق اي با كو هغانسن فرعون نباينو كو غانسايرني ارينتا هلكا هاداي كو دامتاي كل كا وها ابوورم بوقي يضلبلو الا موسى ماشي وها كر عايسو خردي اولن الى 600 قف فرعون يلو قفسن يهاينا هل كي كل قلبي والملائه أين رهي في العنلة الإنجرتي خاترون بذلك كل الجرية كل الطائلنا يا خير رضي الله حديث الذي يكسب ندي عليه الصلاة والسلام حديث يقفك حكمك يا ربي وحكم فلايه بذلك اللجر ونازية وحكم من أدوشيك وحكو طاقيرا هدو قال لعني هين وكا قبصان لكن ما إنكاركو لعلي هدو يا حاكمك بلئي أردال بغورة اللوغلية إستغيل لغوهيان وما ذي كذيران، من أجل أكال قريان، هما هنا بسلياتهم ضايع كذيران، كل كذولا فرعون لا تلين إذا نهل أنتم ذلك، إياك يبغضلك، وحي كذيرا يمشي ريحتك، كل كأنك مسؤول كأ لقوم ذي الذكاء، مسلم كان لوعم حبشة، فقال الملك وضيع وعي رهن من قوم فرعون، فرعون غريت كاملة أتزلوا، ما كتب يسافر عونو. موسى إن كان موسى وقومه بني إسرائيل ليفسدوا إنه يخربان في الأرض دولك كل فساد شيء تلمان ما يعني موصوه وضوامه إن قسام كان لقائب شامي يا الدين تأيهو عن عسره فتاة يقاني فرعون قال كنت تلمان ما موسى لموسى يقول داية أندلة وحن كان بقى إياه إنه قدوا الكفسادية فتاة كل يا فرعون وحوي إسراء الله قال لحظه ما كان ينتصر لنا يقفين لنا عمرا موجا ونوي كل كف موسى يدك هذه اللي يحب قلبي مرايا نمك يخربايا أذى فرعون خدمه دي كوا أذى جيزه ومدي كادم بيزه فشو اسمه الغفور الحد وحق واقو كليامير يجدون لي يفسدوا في الأرض نمك اين يخربا ويا درك أذى فرعونها موسى كتك وعليتك على بوس ما يريار أصي إلى يالك وسن وقوه akala dibu digdigay ka usaray oo lagaana waaniga ana rabbukum aala bakiil kolka ilahayalkay guriyaha la nigeena gelabkay ku deeleen muusa iyo dadkiisa adigi waynaana erinigaad ku jirta kolkiisa lo gandufsela arabiyey ee ugu dirtay muusa iyo dadkiisa faro wuxuu ku hadlay قنصحي النساءهم حوالك ويشدينينا حينو اديجن قوينا انك شيختا دي خلافان انا كغنس ري و حاكم هاي تقول لي فينا و اني انغا خير قبطه و اني فرعونه يا ايدنك الى رمنايا فوقهم مصير رجس كسرين قاحل و درقنينو كونك امرك و شو نبي موسى للي وإلا شاء لك قو رعايا قال النبي موسى قال يوجيه في غرح دارك قال موسى نبي موسى وحييري لقومه إدعوك لشاء بنساء وحييري استعينوا بالله استعينوا بالله قال كذا استعنت فاستعين بالله إياك نعبد وإياك نستعين أوضي ييتال يقوء يقهر يغلبح ججلة إباكت كليت ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فسبحان الذي بيديه ملوكه كل شيء كل كتبه والما ميارك وغي رفع ور في سكبه وغي إلى ماركو إلى أين واحد إذا نبرجد رميزان رصده كقال مجاري استعينوا وحد قال حقا أما وحي القيا بينه إذا حل كلام الله صبرا واصبروا وحل وحي إذا في الأون يرجي سنة تلقا وكاذا نرنتو وحاول إن الأرض لله فرعون بانوح الله أدون الله دانها اللهم لألاله للك الله أدون ما أنا ألاله إن الأرض لله إذلك الله إبوهين أي أسوك نادو إدلم لها يوريثوها وحونا ما يشاه قفكو دونه من إفاده كميدا ووحال لغايا بها واضا فرعون يددكي زينت الله بابه يدينك حكم كل كفرعون وحمل وحنا ما يدينكم الله كالمجريه ذل غاطنا حقيقه اوغاده ان, أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ادعوني اذا كاملا وحكلام محقق اقرب سن انت لك بقدك يا صالح هدا يا دونت لما للمتقين تك بقاله اتروك ودلال مين كان دنو هذا الخاقيم دبا نبي موسى اتكي سيبونا كوانيي يقينا وعلى علينه دبا تبدنا وكل عدي اي شيغان كل انن ياراي او تيرا كبالن يمكن نكان ووحو نو غايي ادغا موسو اندل خايمان اوندارنين ايو نكان نبي بيجري حدا تي مدنا وافدي كوكا ديبتي موسو وانغا بوتي قالو خا ييراد بان اسرائيل قودينا وانلا ديبي قوميش يي استعمار يا من قبل أن تأتينا أنت هذا النائما أنه يبني ومن بعد ما جيتنا خطأت من ربك وأنه يصيب بطي كل ما يبكي هيران حمله وصبرو بي عالقايا هيران حمله واكا بطي هواب قابن بوشيه قاله بوصوحه يري عصار ربكم خبهين لأرك أيه لك إنو دبر قولو هدووكم فرعون يا رقيس إنو دبر قولو اوه يا يذين كاو ييذين مريحو كغان لا ييذين ديبو في الارض دولكا ماركا نفتهدان رين با ييذين لا جيرتا فيلرو كيفه تعملو الى وييذين ده بكلا يا ماركا حوكو كغان لا ديبو سادو دا بان الله فيرينا يا حد ادودا حقا مرتان وا دوغ ميسان حد سيدي فرعون سميسان والله إذن بابينا يو كل كالا رينتو وا دوداي وا لا كربايا دولقات نبي الله موسى وهذا لي يادينه اريد نوقن و الملك قَدْ يَأْلُو لَذَا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ كَامِلًا اتَّذَرُوا مَوْعِدَ كَتَغَيَّسَ فِرْعَوْنُ وَمُوسَى وَقَوْمُهُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِيُفْسِدُوا إِنْ يُقْصَنُوا فِي الْأَرْضِ ذَلِكَ مِصْرَ أَوْ لَيَدَرَكَ مُوسَى ذِئِي إِنْ إِلَى أَنْ كَتَمِشْ مَغَاوِدِينَا وَكَتَغَيَّسَ قَالَ فكارك فعلك الله سيدي وحوك وتصنيه وحنيه وحيه وميه ودعايا تغلال باقول لعي بني اسرائيل اللي مؤلاء شبه ولا بغينا قصادنا فرينه يرتلماننا وحسب كواها إنه سبب فرحون الغياضي اللي وحناك المجالة دا مصر ودبكى كحي دبكى وحوكونا يا قلد قبضي بني اسرائيل لكم الله لو يدقيني هاي والله بضع ما أبوى النبي وحفة سيري الله يا رج في هذا نعبيره وعي لازن بلو إسرائيل نين كاباكي أي ملكيكا باطئنا كلك أسوه لماذا شي ما سواه ولي ولي مدى لن نباكي كلك أدان كيدا شبك غورو حكيكا صبح يوم غورع ويلاش اللي غورع أيو سيداسو كيب ضعف بشر كي يتفرق مدي سنو حدوغان كلكو ويلاش ريلاك غورع أيو ويلكي أفقن أو موسى لكن إلا النساء سوكرية سيا جعنتكواي كل قوينك جورعينا جعنتكواي خو كلا وادي لايا أضعف ابن آدم كوك إنه سن الله هاي سن قصروا ابنائهم وليش لأنه ورجافينا واجيب بريبة جورعينا وأنسحين نساءهم حوين كلا ويسقى فوقهم أنق وقصرنا قاهر يجيب عن قصبنا قال موسى يري لقومه البنو إسرائيل ارقصان نينكي واديي تستعينوا بالله الىك كل مجريه او اذا لك ديسق اسغال حد اي بو كالميو اني كوماد وانغرتو قاصبيرو دمكن يوهان لاشيغا يانا دولقاتا وحا نوجاتان ان ارض دولكا لله اي بووينا له يورثوها و اي بون ارض دولكا غانتو غاليا ما ناحتكو يا شاو اي سن الله ما ديانا للمتقين انت الله كعبستا أي أريب صن له قالوا حيراتنا أودينا وان لذي بع من قبل ان تأتينا إن تلم بنو إيمان ومن بعد ما جئتنا حدات من كجلال قال موسى وجي أسر ربكم خديعين مذن أيهلك عدوكم ولكن إنه هلاج أخر كوار لغنا لكن مالك عجزه في سيد قال خاذل جنر بع قابسين موسى كوب ليس كل فرعون يا دكتيشه باذي نمدا اي وقت يا كذب سمائين لوو دولقادن ما لكن مركي كي هوره وها لوو دولقادن اي رسول الله اومي من ديننا لو ماشيق اذن كل كي غوبتي لوو كره تاي فرعون يا دكتيشه حجدي اللو عدايي مركا ايي انا عداذين بالله اي عداذين لوو بالله قال تعالى اب ووخيرو ولا قد وحدث اخذنا انا ان آل فرعون قولك المعجزة بأركان نبي موسيقى حق العداد أنا دي مركزة دمن نقطة أي يجينا العدادية عند اللقو قبطة فلقد عددا أخذنا إنا النقو قبني أهلا فرعون فرعون يدد كيسا بالسنين أفاربا النقو قبني إي أول نقص من الثمراء بغيب آيين مصر بلد لدقاي ميل با ورابية قولك بايه با لعيامي وباباي ولجي دي محياي لعلهم sillä on ydettä, kisä muuten todaa, ystäkäru, sinä juonsemän, aikoo kukaan nuudan, ei näe, vaan rumeyän, ajaa läheväin. Edes se yllä on mennein, ei ole korteja, jäähty mutimadu, alhasana, häntäi bruvakau timadu, karu voi oranjiren filonia rekkisa, lanaan magalle älyi bruvakala, ka bruvakalaan maga muuta, nuo istkelee, korka alla lajama mahdin arke, vain tusim hom, häntäi kuullaan filonia rekkisa, أظهر يا أمر يا بلاده كل عدن يطير وحيد بلايسا بموسى رسولك لنا يا خيرك الليمين يا ومن معه مؤمنين تلجرك يا بلادي باتك الليمادوم كل ربي يري على هواي إنما طائرهم بسكون عند الله يبكيهم وهو علق دري مسألة الغدا والغد إياك أنا كلفتني بالكفر والمعازي كل كامبوسيا رجيسة أظهر يا آفلا على شوقك إنه قلب صلي الله إنه كثير ولكن أكثرهم بداً كود لا يعلمون ما أغا إنه قرعنات كل واقع آخر درجة آرك وقالوا واحي فرعون يارجي سيرادين مهما واحكسته و ما به واحف ومن آيات المعجزة لتسحرنا إن آذ نقوفاشي بها آيات فما ماهن لك موسى المؤمنين ku ku rumaynaayno halkay sidoo ay ilaaniyeen qowdka lagu maroojiye shan balaayasan kale isu galiyay markii jilbaha u jooga lagu saliday halkaasay fariisan waayeen hoyan waayeen xargali waayeen meel xawl loo karsan la waay tabajilbahjor yego ordaya muuse looyim muuse mas'i wadana o diir aan noo toqtoos naga faaido baa ku rumayna موسى له أبو أبريء، قال كي بلدي لقالي هل كي في كودن قص موسى يربلن كي أول فيها، إرحمايا من إسرائيل دي بمارك يدينا أي حبار غص لذي، إن صداره إن كان دجي أي إيج حدنا، ماري أي وعين، قال كمارك يكون حبش كمارك وجودك تو، إشيء دكتي أفرك عقلينتو، قال خاص وح على الدوف أرداي، إن مدا حد أي قبالي وعين هدانا، بل مور kolka asa injir iyaku tan lugu daray kolka ki meeli saagaba hoos tan laga qaniinaya xafa lugu saliday dig laga digay deb sodiyo lugu saliga ar kala taala xadi wuxuu ir farsalna wa hanu dirney alehim korko ado tufan dad jilbah jooga kol jarada ay injir boodo Kahbot budajom, merul baku bakku bajajan, ueddeme, dik summa, amma senki ja baku kajimana, korkola, laka suba, amma kuntoo diba dik loba d-delei, ajatin, muhjizajal, mufasfalatin, lake lebbi, uimidlaarkeva, muhjizajal, mufasfalatin, lake lebbi, أخذنا إنا النوقا بني هلا آل فرعون أمر خي مغزاك يا النبي إنت أو جاذح أنا بديله هلا فرعون فرعون يدرك يساب السنين أبارة النوقا بني يا ونخ سندميت من صماراتي مريء بإيجار لقديم أي تعلهم مدن طولة إن يذكرون وهم زمان فإذا جاءتهم مركزوتي ما دو العسنتون قارو حيلين لنا هذه ونرجع نعيش قا كله وإن تصيب ما تقول دعو سيات حمامة يطيروه حي بلايستان بموسى ومن اخيارت معه لجلتان رميسي أي بلد حق وضمريان على هوي إنما طائرهم بسكية بلده إن الله بكيب ولكن اكثرهم هيقبضان كوذ الله يعلمون موغا وقالوه حي لديه مهما هو حكى الصوت تأتنا أنه لا تمادد موسى به واحد الله ما نجد من آيات معجزة لتسحرنا إنه نفشت بها معجزة فما نحن ماهين لكن هذا موسى بمؤمنين كواكون رميين أيه ماذا قصاه كذا يقول كل قصار ربينا كوسيا كي أيه أيرى فارسلنا وحندرمي عليهم كركولة الطوفان الدات والجراد أيه والقمر إنجير والضفاديع رح والدماء بيه آيات معجزية مفصلات لكرب عبد أيه وامد بقلب إيمان أيه كل خي قدر يعافى مادان أذكىستان كتيك اللكان أيه فاستكبروا ان الحق روميان يراها اسكو إِسْكَوَيْنَ او وكانوا كَانُوا عينو قدن او مندد مجرمين الذنب يوه وي كلما مركي بلاد و يمانيساي مركسبا واتوقتن في جيرين حتىنا مركي لوفينا قال تعالى فدوحوا يرى ولما يا سيدي قف عادي اغدا يا نبي الله مالك يا رسول الله مالك يا كريم الله مالك يا موسى ابن درون ادعو لنا واحد نوتو اقتار ربك اذيك ربك نوتو بما وحي نوتو اهيد او بالاماي ايب اندك اقتابه كلك ايباريالا اوكين دا. دارنا واقلين وحيرا دين لانك شفته حداد موسى فايديد انا حقا ناغا اري ريجزا حدافك لابا انو اسكو دارينا مركا كوباد لانو اميننا وانو فمينينا لك اينات رسولتاي فاللاو دولا نرسلنا وحنو دارينا نعاك اذيك اللجيري دادا بني اسرائيل خير كان لغا دل بطاي او تير انا رسل معنا بني اسرائيل واقوقو دارينا فالما قرتي انو كشفنا إيبو ويفيدني الريش اي بو ويا فايدنا انو محقو دار ريش عذابك داد حيل لغا فايده اي حيل لغا فايده كل بميتك يمات يا اجل المضلبه لو قبتهم هم يغى اي بالغوه غاريا ما المهدي نبت قال <سؤال> يا كو ضقمان اذا غرتهم هم يغا يكن بلن كاي موسى كا قادين لنؤمن الاول نغسلنا اي يجبنا اي كبغبي بيمر سو منهم فيعون ذاتكيسا فاغرقناهم دابن كو غفرني وما في يومي بد سببكونا محوها بأنهم إياكا كذبوا بانيين في آياتنا أنك إبقى آياتك أنك إترادة بدنا وإجدات كيبين بانيين أو كانون نغدين أنها آياتك غافلينكو وإلوبة أيين نغدين هل كأسا قول ذي هر الله قفر حسي أو أي كل ماتي نبي الله موسى عليه السلام هي وليد ابن مسعب ابن ريان فرعون لعنه الله فقالكودي هل كأسو كل ماتي ما كان نور الحصوب باللاباتي أو عدل كبير وغل مملكته في العندات كيف لجأ العدل إليه ولا بابيه بلد وإن بلدك مرئي بربه سيدي بوتي تصنعه ولغنيه وأحمرك على العلسيه فكنا في موسى قال عسى ربكم أيهلك عدوكم ويستغلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل تفديه وأورثنا نور بالله باللاباتي في أوني قرتي فرح عليه نبي الله موسى اي بنو إسرائيل هي إنها كعب اللوني وأورثنا وحند حرسنا القوم الذاد الذين ذاد كانوا كانو حنجري يصطل عفونا كل لقوم استو أو بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربة شام بعيدة جيران كل شام يم مصر بالله سكوفري مصر أو هي شام أو بريا أي الله سكوفري حرضي أن عرخنا فيها جزها ذبّر كينا وتمت وعذّم إسرائيل كلمة ربك خبّج الأريج أي عذّم إسرائيل مي كلمة أن حسن وانا جبنا على بني إسرائيل نبي يعقوب أولاده ستصادفه كذا ماسترنا كلمة ومعايا ونريد في صورة القصاص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمة ونجعلهم الوارثين. إذا هذا الله تمد إذا كنا بأسان جيري أي وطنكي قبصدان كلمة ذي حقيبة وكادة ما يسترنتي وتنفيذك ذي واكال بما صبروا إذا كنا رمضي شاقين وأن لدي بجيري بموسى نواكي كويري واتصدروا وقاذا إن الأرض لله إما كي سابت أي صبروا الضلقاتل فبؤيري وجمرنا وحن دمر قيناي ما وحيء كان يصنع فرعون فرعون محسا مانجره ايه ابدالراء حلق سهل القدوب واللوحره ايه وقومه كو الله رمناي ايه وما وحيه أي. كانوا هانجرين اعرشونا كوادسا وينب ايه بير ايه اللاغوري جره حلق سهل الوحسا مانجره كالكامامل ايه حكم فرعون لها حلق سهل كبابا فارغ دعو سبنا واب الله ولما قلت وقعوا لعي عليهم على قالوا هاي لذا يا موسى موسى ادعوتك لنا انك خبك النوت بما وحي النوت اهده ايه بايا بواهي انك اكتاذا دا. هذا داد بارده واكاي الى اولا النبي الله موسى اياها بارتما يا رب ان عبدك في العون غنى في الارض اما على انك كان واي سوي في الارض وضغى واعتا وان قومه قد نقضوا الاهد فاخذهم بالعقوبة تجعلها عليهم نغمة ولقوم عظم ولمن بعدهم آية تشقها. قل كمرقها وارد ما عهده وابيهم إن رسول مستجاب ياي أو أبا ويديا لا كما غلايو وما عهده أبا بل ما عندك أقتلا وحب الله غدا لينك شفته حذر موسى فايدت أن حق الناقة الريشة ذاب كان هايته لمن أن لك وعلوه عثرة هؤلاء رومانينا مروا جوجينينا ايها عناد ولا نرسلنا وحنو ديرينا معاقاده اللجري دادا بنى اسرائيل نبي عقوب اولاده فلما قرأت انو كشفنا نفايدنا انو حقوضا الريس عذابك الى اجل مدل انت لها قاره هم ايها اي ماذا شا يا ايها ايها ماذا شا قاره هم ايها ينكسون بلنك اي قادم به جميعانو منا هين بن إسرائيل اللعومة ديبين فانتقبنا ففاداد ارقوداني منهم اياجيبانو كأرقوداني فاغرقناهم واماشيناي في اليمي بد قدهه وحن اماشيناي بأنهم بصواب أنهم اياجا ايا أن كذبوا بآياتنا آياتنا نجيباي بانيين وكانوا واحي نغدين انها آياتنا قافلين كوامو وعورثنا وحنو لحلسيني هالقومة داد الَّذين كانوا عن جري يصعفون كوالله سحر يرسله ما شارق الأرض لركب درجيسه يوم مغاربها أرضا قلبت هذه مسريا شام بالله سجود رعي الله في أرضه عن باركنا خيرك بدينه في هالجود هذا باركينه بكثرة المياه ولاشجع ولا مضار والنبوة وتمضوا حالما استرانتي كلمة ربي تخبىء أريج كلمة جل خشنا وناكبني أيقظ ما استرانتي والله فيه على بني إسرائيل نبي عقب أولادي سادو بما كي سببتي أي صبرو دل قتل ودمرنا حلاقنا ماكي كان هو يصنع فرعون فرعون يوحو شميه بل حلاقه هي هو قومه قرديسي قبطي هي هو كي أي كانوا نخدين يعرشونك وعرشي أيوه وجاوزنا حب كالله حلاقه قروحي سارك بادي اي قولدان انت اللوه كردان بلاي قدبين باكوان لغوهالااجي كل مركز بادا ايكا قدبين اي كدبين. اي وحي ماريان داد لو اعبدالي لقاح انت لقا قري هابودا اي اي اي اي مادين بل سايوهالدان حمان تيدارك مراقبان اللاجرتاي هو اكا النبي عسيري نبي موسى علي سلام وكيري ويستخلفكم في الأرض فينظرة كيف تعملوا جمان كي سايوهالدان اي قال تعالى فبوحوا يروا جاوزنا وانو قد بينا ابني إسرائيل نبي عقوب أولادي سأل بحر بضيب انو قد بينا اعروا لا أعملوا كلها بضيئة اللي قد بي الله كردان بلاي فأتوه أي موسى على صعراء كوين هذا اللي ما مصر إلو قد نقضى اللي دونية فأتوه أي مادين على قوم ضد الصوت يعقفون كونك قومك على أسنان من سنة ميال له مصق ناضي حدير الله أركي قرادة أقول لك أحياء قرقري لو أكيسي عابداي وأكفر لي نمان كيساسوا يوبات فهديي وسنة وكد حجروا حد الحمد وزارك قالوا أي يا موسى موسى اجعلنا إله إله نوصم كمال لهم آله نمان كان ماشد دقنب إلهي البينيهين إله نوصمم وحاو عنا بموسى لقول لها دلمياء وحي هذا لك الصوب حيث سوف يعود إلى يالك سيلجا نبي موسى عنده كل فتى قروه إلى داره. قال وحول إنكم قوم تجارو. إيش كيل يالي شامبوي؟ ودكتين وحى بعدم بذنوا الله نقوم كرا. قن الله إيوسنجيري. الله نوصمه خلق وحى وجهلي. هل كان واحد كجرتي بباتوني كد على جهلي باكدمي؟ أفقدوا حقرا ناويش كحاجاجي. قال النبي موسى يري إنكم بينك قوم متبعين تجارو. إذا كان يلياليو إذا كان يلياليسان وإلا هو ذوكتيين إن وحي الأهل لكي يكون قرر العابدين قرر الله يوسن جيرين وحن نأي يوحباه أما أبخلظ الناشة ففاددا وحيير إن هؤلاء كوان ما <متحدث> هو حقه هم يجب فيه قدية كسوغنه ماذا وباطلون وحبابا ما هو كانوا هذين يعملون كواسمية وكما هو أنكوا اللقودة إذا ماها ودد لعن لعن لعن. لها اللعنة يبقى كله شاء أما بريئة ما سادن بألا هلقا كما هو أنه حقا لبدا ليش قال أولين الموسى عن أنتقيمي قبضا نيد غير الله وما هو حقا يبقى هايين بان أبغيكم إذين دلبا إلها واحد ويديتين محول لقناية إلها غير كيميا إلهي وهو ايشغو اده فضل لكم كَسَرَ مريه على العالمين. شين إذن كسر عَلَى على العالم وانك اغلنوشين ايديلكي اذا كسر المري ايال الدين طلبى فتح مكان مركو دعاي النبي عليه الصلاه هَوَازٍ حواز ادي ايال المري جيد وي وين ما كل أصحابي برسولك لا سيار رسول الله إجعل لنا ذات أنواء كما لهم ذات أنواء نحن كان جيت كان يوقع هنا أيضا أننا جن جيت موسى سبحان الله ما زدت قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى إجعل لنا إلها كما لهم إلها هيدمكم إنت مسلمها دوري الله بس سنة واحدة سنة تتم من الرجعة يا مكالفة رج صدق يا تبعنا انتكوى يلا بعثن سنه مسلم هايلا بعثي علينا جد بنبركي ثنا أدمونا بيجوا عن ante كل قلب بشر كجهل وعيلا كل كمال لماشي أما قبور أما جد أما وحى لدون اللجوء وراء جيسنا أيو جهل بعكدم بي حنان لجرني جهل يا مركهوري الله لجهل ييا الله قفي يا كان واح كلام مسوق هذا إلى قفي يا الله المسوق هذا مالك الله فأنا وحي جاهل لكيه وحي المخلوق اللي قوه ريكي سنة وحبينه سنة قولك عنامت النبي موسى هارك وحي حصوصة إذ وقت أنجيناكم إلاي هده إذن بدبادية دردر إسان سوماها ألابها ندون إسان إلا إلا إذن جيناكم ما إلاو ذن هده أنه إذن سمطبحينا من أهل فرعون فرعوني الهاريسي أنه إذن كبدبادية تصومونكم إذن ندنسينا سوال عذا حذاب الله يستعدان فيها كان أغو حمان بضن ويقتلون أي ورجيفها أبناكم ويلشينا ويستحيون أيضافها يا النساءكم وانكينا وفي ذلكم فلا الذين يدين الذين لا يدين كبدبادية حذابك اللي يدين هي وكلك أوليب الملك اللي أعلاقها هي وعفر حدقارة لهي الملكة فرعون اللي بابينا هي داوان هي كلك أعلاقها قاعدة تمروا هيدي حد يهرت هذا اللي قو كل كان لما فرحوا هذا هو باباين وفرح ده وشدنا وفرح وحايدوا كو يري وأغرغنا أهلا فرعونا وأنتم تنظروا ماهي فروميستان إباته بمريي هي قوة جباروت كوتوسي حاديوا واربحين لغوصي فرعو واحدين تجيرا أبدا كوز مياله لكن هذا يبار كان يساقي وبدأت كالرائي إي وريسان أيان وأغرغنا أهلا فرعونا وأنتم تنظروا ويسعون لساكم وفي ذلك ارنته الله الانسان ويا يدين اللايدين بضبايه عدوغينا لاضبايه فلاهم برواق قوسغن من ربكم ربين حق اللايدين كبرواقيه فلدسو عظيم وين اسو تلاذان كما لهم اله واحدين قوه الله قبطه وقح لو بيني بني اسرائيل نبي عقبه اولاديس ايان جاء النبات كو قد بني فاتوه اي مادن على قوم خير كركود يعكفون كلنا على أصنام على عبادة أصنام سنميال عابود الدود كلنا لهم ايداتك قومك أصناميالك الليين قالوا يا موسى موسى سامير مركي حد انتي لتقى النبي الله موسى على طور سينة او انجيل فوراد لسوسينة ببقى مركو سماية فكرة دانو هاي اجعلنا الى انتي إن دبي إلهه والنفلة، ولكن النفلة وسميء في صورة ضايقه يمن دونه، خالو وحي هذا من إسرائيل يا موسى موسى اجعل لنا هذا كذو فلهم اجعل لنا نويل إلهنا واحد عبده كما اللهم صدق هذا الله عبده يا أوسكنا ذي هاتو أي لا قال النبي موسى يري إن أكون من ذينك أو من ذبعته تجعلونا إسكيا ليلا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 وباطل وحاب برأي ما وحاي كانوا هنجرين يعملونك وصمأي كل الددلان لذا هو تخوتكالي بريبا لعاقا يوم حلقوا دا ماها قال النبي مساوح يري او غير الله فعنا ننايا ورموحا الله بان أبغيكم إذين جريا الاهل معبود لما إذين كجرياو غير الله ما نوع لميان أبغيكم إذين طلبا الاهل معبودها وهو إساقو إيب فضلكم إذنك كرمري على العالم ونكاد لنه شهينه لن أيه إيب إذنك إذنك فضلي وإذ وقتنا حصوص أنجيناكم أن إذن بدباديني من آله فرعو فرعون تذكيشان إذنك بدباديني يسومونكم إذنك إذنك بدباديني يسومونكم إذنك إذنك لنسينا سؤال عذاب عذاب كانو حمان بضل وهو كمدياي يقتلوا إنه قول عيامي ورجيفي أبناءكم ونسينا ويستحيون أي شكدا فهيان كسرقن أي نساكم هوانكينا أو فلا يذبحون هنا هوانكما أين كوريخي جرين وفي ذلكم بادبادا الليذين كبادبادية إباطادي الفرعون إيبقر نماذا الليذين كسو وريدي إعدوغيني اللبابي إيبلاهم برواقا كسوغا من ربكم ربكم حقي الليذين كبرواقية حظيموا حدا ترعيد وفي ذلكم حدا في الليذين ما لا عندي بعث أقول سوا في اختبار من ربكم خبجين حقي لا ينكر اختباري عظيم وحيد هذا رسول جل والله أعلى